مِنْ نَفِيسٍ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا السَّوْءَ شَرٌّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَلَقْنَا لَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا من بَعْدَ ضَلَالِهِمْ لَيَقُولُنَّ هَذَا الَّذِي لَنَا لَيَقُولُنَّ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 يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولات يدخل من يشاء فيه رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا وَمِنَ الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ ۗ أَلاَّ إِنَّ الَّذِينَ يَمَاغُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ظَلَامٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ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 ومن يتق در في حسنه نجد له فيها حسنه ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك وينج الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبطهن بما كسبوا ويعفوا عنهم كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عِندَ الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يدتربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَأْسَ يَقُولُونَ يَنَـتَصَرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ تَصَبَّحَ بَعْدَ أَوْهَمِهِ فَأُولَـئِكَ كَمَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ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 رَأَى الْمُؤْمِنُونَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَرِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِضٍ وَطَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ لِقَاءِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استديروا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله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 لا اله الله تصيير الامور بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون و انه في قوم لدينا عليم حكيم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 وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لَجَادَنَّ لَكُمْ الْأَرْضَ مُهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستهوا على غروره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لهم قلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أَمِ أم اتخذ مما يخلط بنات وأصفاكم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضْرَبَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ تَوْبَةٌ وَذِّمَةٌ أَوْ مِن يُنَشَّأُ فِي الْعِرْقَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَرِينٌ وَجَعَلَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِثْنَا اثْنَيْنِ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ وَقَالُوا لَمْ يَشَأْ رَحْمَنٌ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى وَإِا علىى آخَارِجِ مُحتَدُون وَكَذَلِكَ ماَا أَسَلْنا مِن قَبلَلِكَ فيِي قََْة مِنذِيرٍ من إِلَّا قَالَمُ التُنغَفُوهَا قَالَمُغَفُوهَا إِا وَدَدَنَا أَبَ أَن على أَُّةٍ وَإِن على آثَِكِم مُقتَدُون قَالُوا وَلَمْ نَجِدْكُمْ بِأَذَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَلَأْنَاكُمْ بِتَافٍ فَانْتَقَمْنَا مِنْكُمْ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُنْتَزَهٌ مِنْ عَذَابِنَا فَإِنَّ عَذَابَنَا كَانَ غَيْرَ مَنْظُورٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وقومه إنني براء من ما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عتبه الى ان لهم يرجعون بل ما تعتم ما اولائك وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 ذُخُوفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَادِنَ عَلَيْهَا يَرْهَمُونَ وَالْبُيُوتُ هِمْ أَثْوَابًا وَسُمًّا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مرتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذَا إن لَم تُؤْمِنُوا أَنَّكُم فِي عَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ تَكْفُرُونَ فَأَمَّا تَسْمَعُ الصُّمَّ فَمَا أَهْدَى لَهُمْ يَا مَنْ كَانَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَكَ الَّذِي وَعَدنَا هَؤُلَاءَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستكيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل ما أجعلنا من دون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 وقالوا يَا أيها الساحي ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكشون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو وَلَا ولا يكاد يبين فله لا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وَقَالُوا آخِرَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنْ وَإِلَّا عَذَبُ أَنعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ أَتَشَاءُ لَدَيْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِغَاوِتٍ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّ نَا عَنِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم مُّضِلٌّ بِينٌ وَإِذْ مَجَأَ عِيسَى لِلْبَيْنَةِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم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 عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزوالكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ادْخُلُوا الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاتِحَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُقَالِدُونَ لَا يُفَتَّهُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذنهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 فأنا يؤفكون وكيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا 114. <تزلناه> في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 115. <فيها> يفرط كل أمر حكيم 116. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 117. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 يَمَّنَ بُطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَكِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَذِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ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 فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر وهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جناتهم وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كَذَلِكَ وَأَمْفَصناَا لا قَوْمًا آغَيين فمَا بَكَتْ لَهِ مُ السَّماء الأأَْض وَمَا كَ مُ غَرين وَلَقدَدَنَ الدَّيمَه بَن إصِ لَ مِنَ العذَهدِمجين مِنْ في العود إِنجُ كانَان مِنَ المُسِفين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 أُ بآبائن إِ كُ تُم صَادقيد أَنْغُم خَييرٌ أَْ قَوْم تُبَعم والَّذينَ مِمْ قَضْم أَنلَناغُم إهُم كَانوا مجرِمين وَماَا خَلَقُ السماتِ والالأَنْطَ وَما دَينهَُا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يمني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي أولي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صدوا فوق رأسه ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتغون إن المتكين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعيم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 وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يمني عنكم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء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 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنروة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فنختلف إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس ودى ورحمة لقومه يوقنون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 فَأَرَىٰ أَنَّهُ اتَّخَذَ إِلَٰهًا مَّاوًى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ رَشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَهْدِ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزه لما كنتم تعمدون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَمْتَمِلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا كيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنه وما نحن بمستيقنين